السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين وبعد اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوى ثم أما بعد نعود بحمد الله عز وجل إلى هذا المجلس من سلسلة مجالس العلم وحلقات العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول والهدى والرشاد إنه خير مسؤول وأكرم مأمول فإننا ما زلنا ولم نزل نتعلم العلم لنعمل به وندعو الناس إليه فالعقيدة والمنهج أمراني متلاصقاني متلائماني لحياة العبد المسلم فما من مسلم يعيش في الدنيا ويسعى إلى سعادته سعادته في الدنيا والآخرة إلا وهو يحتاج إلى زاد العلم سواء ما يتعلق بالعقيدة أو المنهج أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات أو غيرها فنحن بحمد الله عز وجل قد يسرنا الله سبل هذا العلم فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم دوما لطلب العلم الشرعي لنسعى إلى جنة الله خير مسعى فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فالحديث واضح في بيان منزلة العبد المسلم عندما يسعى في طريق يسلك فيه سبيل العلم يلتمس العلم ويبحث عن العلم ويتعلم العلم فإن الله عز وجل سيجازيه بسهولة صير طريق الجنة اللهم إنا نسألك الجنة معشر الأبناء الأحبة انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيق منه من دراسة رسالة مفيدة شريفة كريمة وهي نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه فضلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وننتقل بإذنه سبحانه إلى رسالة أخرى لا تقل أهمية ولا إفادة لنا في باب العقيدة والمنهج وهي رسالة سماها مؤلفها معالم منهج اهل السنه وال معالم منهج اهل السنه وال جماعه لمؤلفه فضيله الشيخ العلامه صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله ووفقه فمعالم جمع معلم وهو الشيء البارز الشيء الظاهر به يعلم شيء فراية الدولة مثلا قد يسمى أو قد تسمى بمعلم معلم البلاد رايتها فراية مع والأبيض لهذه البلاد أعني دولة اندونيسيا فتسمى هذه الراية معلم فمعلم بلاد اندونيسيا رايتها الأحمر والأبيض وكذلك قد يقال أن من معلم المملكة العربية السعودية هي أو هو الحرامين الشريفين مكة والمدينة فإذا المعالم جمع معلم الشيء الظاهر العلم فالشيخ وفقه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا بين في هذه الرساله القصيره عن معالم منهج اهل السنه والجماعه tanda-tanda yang paling nampak ciri-ciri pokok اهل السنه والجماعه dan manhaj اهل السنه والجماعه فيا ايها الابناء من هم اهل مر بنا كثيرا وتكرر مرارا ذكر أهل السنة والجماعة وهم الذين يتميزون عن غيرهم بالوسطية فأهل السنة والجماعة مثلا عندما بينا عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله حيث يتضمنوا أربعة أمور وهي الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله والإيمان بأسماء الله والصفاته وعندما فصلنا كثيرا في باب الإيمان بالأسماء والصفات قلنا بأن أهل السنة والجماعة توسطوا بين الغلو والتقصير وبين الإفراط والتفريط في باب الإيمان بالأسماء والصفات بين هؤلاء الذين ينكرون وبين هؤلاء الذين يغلون غلوا في الأسماء والصفات لله وأما أهل السنة والجماعة وسط فأهل السنة يتميزون بالوسطية مقارنة من هؤلاء المنحرفين الضالين وكذلك أن أهل السنة والجماعة متميزون في باب الإيمان بالملائكة في باب الإيمان بالكتب في باب الإيمان بالرسل في باب الإيمان باليوم الآخر وأخيرا في باب الإيمان بالقدر فمن أهل السنة والجماعة منهم أهل السنة والجماعة فيظهر من الإسم والحمد لله أن أهل السنة والجماعة هم الذين يتمسكون بالسنة هم الذين يسيرون بهذا الدين على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقومون بهذا الدين ولا يتدينون ولا يتمسكون إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والجماعة يقال بأنهم أهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون يحبون الإجتماع على الحق ولا يحبون الاجتماع على الباطل أو الضلال فأهل السنة والجماعة بهذا الاسم يعرف بأنهم هم الذين يسيرون على هذا الدين بما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقال بأنهم الجماعة لأنهم هم الذين يجتمعون على الحق ويحبون الاجتماع ولا يحبون الافتراق ولكي يتضح لنا جميعا ما هي السنة أقول لكم بالله التوفيق أن السنة إذا أطلقت إذا سمعتم كلمة السنة فهي تطلق في الحقيقة على أربع إطلاقات أو على أربعة إطلاقات Okay. Itu 4 مقصدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا فالدين كله سنة فالدين كله سنة لأن الدين كله كل ما جاء في الكتاب والسنة هذا يسمى بالدين فالدين كله ما جاء في القرآن فإذا أطلقت كلمة السنة ويراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة فإذا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني siapa yang membenci tuntunan sunnahku maka dia bukan bagian dariku fal muradu bis sunnati huna laysa المراد بالسنة هنا كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا هو الإطلاق الأول والإطلاق الثاني أن السنة بمعنى الحديث وذلك إذا قرنت بالقرآن نحن سمعنا كثيرا مثلا القرآن والسنة الكتاب والسنة فالسنة إذا ذكر مع الكتاب مع القرآن فالمراد بالسنة هنا الحديث كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وَسُنَّةُ نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر السنه مع الكتاب مع القران فالمراد بالسنه أي الحديث وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضل بعدهما كتاب الله وسنة فقرنت السنة بالكتاب فالمراد بها الحديث وكذلك تطلق السنة في مقابل معنى البدعة وكذلك تطلق السنة في مقابل معنى البدعة هذا نقف إلى هنا ونواصل بإذن الله تعالى في لقاء آخر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين